بُوَكْ تُوْهِيْتْ سبعة سبعة سَعَمُكْ الأَعْدَادْ الأَعْدَادْ سَعَمُلَكْ أَنَا أَعُدْ أَنَا أعد egy kettő, három. egy, kettő, három. wahed Isnan három. In háromig számolok. Én a gondolatot. Én a gondolatot. Én Én ساعمولوك. أنا أواصل العد. أنا أواصل العد. أربعة. خمسة. ستة. أربعة, خمسة. ستة. هيت. سبعة. ثمانية. تسعة سبعة ثمانية تسعة إين <تصفيق> سعملك أنا أعد أنا أعد, أعد ت <تصفيق> سامولس أنت تعود أنت تعدين أنت تعود أنت تعدين إ <تصفيق> Hua yard Hua Egy az első. Óhed L 1. Uahed. Lowal. Kettő. A második. 2. الثاني. Három a harmadik. Felöf a felis. a Négy a negyedik. Arba a negyedik, Arba a Öt az ötödik. خمسة الخامس. خمسة الخامس. ستة السادس. ستة السادس. heat أو heatedic. سبعة سبعة السابع neolz a 8 dik 8 al thamin a 9 dik 9